بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من الانباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم فيه مزدجر حكمة بالغة, حكمة بالغة فما تغني النذر فما تغني النذر فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ خُشَّ عن أجسارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشِتٌ مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر دَعَ رَبُّهُ أَنِّي مَغْلوبٌ فَنْتَصِرُ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ وَفَجَّرْنَا الْأَفْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَفَجَّرْنَا الْأَفْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرًا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كان عَذَابِي وَنُذُرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم ريحا صبصرا في يوم نحس مستمر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَبَّارًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَعْقَعِ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَعْقَعِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وندر ك كانَ ذااب وَذرب وَلا قد الصغْنقرآلَ للذكر فَهل مِ مكد وَلا قد الصبنقرآلَ للذكر فَه مِ مكد كدبَ ثمود بالِذرب كدبَ ثود بالُِذرب فقالَاوا أَبَشرًَا مِ وَاحِدَ التَّبعُ فَقالَاوا أَدَشْرًَا مِ وَاحِدًا التَّبعُ إِ إِذََّ فيِي ضَلَالُِ وَسُصُ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدْ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِدْ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِدْ إِ مُرْسِل قَاتِفِتْ نَتََّهُ فَْتَقِبهُم وَطَبِد إِا مُرْسِل إا قَاتِبِتْ نَتَلَّهُم فَتَقِبهُم وَصْطَابِد وَنَبِّهُم أن الْ المَقِسمْمَةُ بَيْنَهُم كُلّ شِدٍِّ محُتَظض ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وندر فكيف كان عذابي وندر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَ قَِيَ السَّبْن الْ القرآنَ للِذِكرِ فَهَلْمِن مُدكِد كَذَّبَت قَوْملوطٍ بِ نُدُ كَذَّبَت قَْملُوطٍِ بِ نُدُر إِا أَسَلنَا عَلَيهِم حاصِبًا إِللاا أَلط إِ أَسَلَّ عَلَيْهِم حاصِبًا إلا نجيناهم بسحر, نجيناهم بسحر نعمه من عيادنا كذلك نجزي من شكروا نعمه من عيادنا كذلك نجزي من شكروا ولقد اذرهم بطشتنا فتمرو بنضر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 وَلا قدَ صَحَهُ بكْرَةً عذاابُ مستَُْقِد وَلاقدَ صَحَهُ بكْرَةً العذاابُ مستْقِد فَذوقُ عذااب ينُذر فَذوقُ عذااب ينُذُر وَلا قدَ الصَّغْنقرآانَ للذكرِ فَهَل المِ وَلَ قدَِيَ الصَّغْنقُرآنَ للِذذِكرِ فَهَلمِ مُدكِد وَلَقدَ, فهل ولقد جَ آلَ فِي الرعَونًا النُذُب وَلَقدَ جَ آلَ فِ الرعَون النُذُب كَذذَّب بآياتن كلُّهَا فَخَذْناهُ أَخذَ عزيزٍ مقتدر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي ام يقولون نحن جميع منتصر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سقر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 تُن كَلَمحٍ بِالبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر وكل صغير وكبير مستتر ان المتقين في جنات ونهر ان المتقين في جنات ونهر ديما قعد صدق عندما ليكم مقتدر ديما قعد صدق عندما ليكم مقتدر من موقا الطريق الى الله